اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه وبقيه من لما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا ولتطمئن بِهِ قُلُوبُكُمْ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 li yutahhirakum bihi wa yuzhib 'ankum rijzash shaytan wa lirbit 'ala qulubikum wa yuthabbit bihi al aqdam a'udhu billahi minash shaytanir rajim thumma سَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُوْلْ عُقَدَةً من لساني أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وقالوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة أئكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها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 فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم لالاف قريش لا فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف